Ya Suleim, Ya Suleim, wa wa wa wa wa أنت روح الفؤادي، أنت رجالي. أنت روح الفؤادي، أنت رجالي. أنت لي منسي، أنت لي منسي. وشوقك زادي، يا صوري، وعبادي. وأنيسي وعدتي ومرادي أنت روح, أنت, أنت روح الفؤادي أنت رجائي أنت روح الفؤادي أنت رجائي أنت لي منسي أنت لي منسي وشوقك زادي من نتون وكم لك عندي من عطاء من عطاء ونعمة وأيادي كم بدأت من نتون وكم لك عندي من عطاء من عطاء ونعمة وأيادي Väestöni ja ihmisiäni ja niistäni. Väestöni ja ihmisiäni ja niistäni. Väestöni ja ihmisiäni ja niistäni. Väestöni ja أنت روح الفؤالي أنت رجالي أنت لي منسي أنت لي منسي وشوفك زالي حبك الآن أغيتي ونعي قلب الصادق يا سروري ومنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي أنت روح الفهادي أنت رجائي Joo, onko